عيدر الصف الرحمان ألغا آيه القرآن عيدر حجة لله عيدر حجة لله نور الصبا بالفجر لا بمحفل يعقد ركض الهدى شأن لالا من ربنا الأمجد جمعن غفير صاحل بشير والكل لا يشهد نص جلي مولا لي وحي لن ردت يوم الغدير المقدس علي ولي عليه ول لعن جاه العاطف به اعتقاد ومعرفه مصدرنا من المصطفى hay qayt shamad bar ma zamon ali wali allah dar har zamana o har makan dar ruh ba baraban isbat nishan قد زلزل الاكوان رق امر حق ظهر بآية القران جمع شهد انت السند للانسان حتى الجان فيك اكتمل خير العمل بالعدل والميزان بالعدل والميزان وين الجامع كان الله مستبشره ومتنوره راح بخ يا حيدرة ابيك الخلافه طايره نا مناش عزك مولا شريك ذات ما درا ادروزك شد مولدان عشت راودتنا حيدر حجه لله عائد الحجه لله عائد الحجه لله عائد يصبح امير رب السما للمؤمنين حبل المجد وحجه لله طبعا القصيده هذه إلى للاستاذ حسن هذه الكاظمي نصر الغدير يصبح امير رب السما ولا للمؤمنين حبل متين وحجه لله قال الرسول قول لا يطل طوبه لمن ولا هذا علي نادي وصي ويل لمن عاك يا الهاتف امتك علي وابو حيدر الزبيا يلبي هديك من دعوتك تنتصر بيها حجك علي ولي علي ولي جبت النبي بفر فرد جود الله تست عليه تستشفى وجمالنا وبخان الهجاي تشبهني جار الولي عليه وال يا الهاتف لكم مساك على شنو الله بعتر الزبي عندك يا بهتك من دعوتك انت صربيها حجتك علي ولي علي ولي كتب النبي بربردجار مولا تستعلي تستبدار وجه منان ابو خان عليجان ان حجتك تمشبد نجار حيدر حجه لله حيدر حجه لله في كل كتاب نلقى الجواب كَمْ تُقْلِكَ الْآيَاتُ فِي الْبَائِدَةِ مُجَادِلَةً وَالصُّورِ وَالْحُجُرَاتِ فِكَنَبَ صَادَ سَفَا وَالسُّجَدِ بَارِيَاتٍ لُرُنسَ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْبَيَدَ لَكَتَ فِكَلْكِتَبِ لَلْقَلْجَوَ ذَكَرَكَ الْآيَاتِ فِي الْمَائِدَةِ مُجَادِلَةٌ وَالطُّورِ وَالْحُجُرَةِ فِي كَنَبَ صَادُ سَبَعَ وَالسُّجَدَارِيَاتِ نُورُ نَسَ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْبَيْنَ لَكَبَتْ وَالْبَارِ صَوَّرَ آيَتَهُ عَلَيْهِ وَاقَعَ أَمْ وَهَلْ أَتَى صرخة ولادة لا فتى منه الا علي من وصفته وهياخذهم مشنين مولا هجر أمير المؤمنين صدا عمان ايه أبروز عيده مسلمين الولي علي الولي صور آيت مولى واقع وعظم وهل اتى أصر خط نادت لافته إلا علي من وصف إلا علي من وصف وحيخ وحياه جعفر أيدار ابير المؤمنين صدى امه اب التريد مولى امرو زعيم المسلمين سيف الهدى للمصطفى يا فارس لك صفين وفي حنين قرع اول الالب خيبر شهد ليثم أسد موزيح تلكلبا سيفك عزل قوم وجبل للناتسين عدا سيف الهدى للمصطفى يا فارس الاقتاب لك صفي وفي حني قرع الالباب حيبر شاهد ليث اسد موزيح الكلاب سيفك عسل قوم جمل لنا كثير عذب ملك مثيل بهدار لبقع على الشر انتصار اصبح مناهج للمشاش حتى حتى ذبيبك افتخر علي علي شبشيره حتذ الفطار مولا مساتني دروزكار نشكاشي دياتكار دي إلى جتو فر افتخار علي ولي علي ولي. ملك فيل به الدها يا علي يا علي فك على الشر انتصار مولا اصبح مناهك للبشر حتى النبي بك افتخار مولا حتى النبي بك افتخار يا ضوعي وعيد, وعيد. نديرك يا علي فرحا إلى استاذ العزيز الغالي تاج راسي الاديب الشاعر حسن هادي الخاضمي نديرك يا علي فرحا وعيد وعيد ايامي الصاحب اسمك وعيد وعيد وعيد كل شيء إلي كتابك وعيده يا وعيده وعيده, وعيدة يوالف النفس حاب حجت حجت حتاك بعد باطله حجتا حجته نبينا بلاغه تبيده بلغوا القاه حجتا حجته والخالف علي باطل شنو حجتا حجتا كافر خالف البار ونبيه اي والله كافر وخالف البار ونبي اخوتها اخوتي طبعا الاخوات له استاذ الاستاذنا العزيز الغالي حسن هادي الكاظم يا بحل لال فرح تج النبي بانا هل ليال للفرح اي اي ف طلبوني موال بحر ولازم اجي الموال بحر بس على هواه ساعه شاء الله اي والله يا با هلل للفرح دك النبي باب املاك السماء والشيع فرحانه فرحانه فرحان والله هلل هلل للفرح تك نبي با نبي با املاك السب والشيعه فرحان وعمد وعمت عين اللي ما يفرحوا يانا هاخد يا هلله كملت فرحتنا هلله كملت فرحتنا وهلله كملت فرحتنا حصلنا بحاج ارغايتنا هلله كملت فرحتنا هالليل لات فرحتنا الله يصلي على محمد وآل محمد يبارك على محمد وآل محمد الله وايدكم شنو بعلي ما ينعشق شنو بعلي ما ينعشق حتى العشق يكتبها بعشق علي دمي جرى هاك استمع من بض علي علي كال بيدق وباكل جمل شاطبها يغشنب على الماي ينعشك شنوض على الماي ينعشك حتى العشق يكتبه بعشق علي دم جرى هاك استمع من بضها علي علي قلبي يدق علي علي قلبي يدق وباقي الجمل شاطبها أخذ هاك اسبك بالروح الرتله من نقطه باء البسمله اسمك بالروح الرتله من نقطه باء البسمله اي اسمك بالروح الرتله من نقطه باء البسمله يابا وقتي وياكم هذا اخر وصل يابا علي علي واسمك يظل الروح سالفتك علي واسمك يظل الروح سالفت علي وعشقك دوى للعاشق وعلت مولاي مولاي يا باب الحوائج يا باب علي علي علي, علي واسال خدعاء الوساطه الرائعه للاستاذ نديب الشاعر حسن هادي الكاظمي علي واسمك يضل الروح سالفت هاي اريد فيها قضاء الحوائج منك مولاي يا ابو الحسن اريد حاجتي علي واسمك يضل الروح سالف تاعلي وعشقك دوال العاشق علي واسمك يضل الروح سالف علي وعشقك دوا ودوا للعاشق وعلته علي وكل ما نخاك بنخ وتك ها. علي وكل نخاك علي يا علي يا علي يا علي دخيلك يا قلبك دخيلك يا ابو الحسنين دخيلك يا ابو الحسنين دخيلك علي واسبك يضل الروح سالف تسالف تحلي وعشقك دوي للعاشق وعلت علي وكل من خاك بخوتك انت هاخذها لانخاك وبالشدات حضر حاشات نسانا بالمحشر نخاك وبالشدات حضر حاشات نسانا بالمحشر حاشات عشاي تنسى انا تنسى تنسى ده بالمشعر لا والله ما انسانا بالحسنين سلام الله عليك سلام الله عليك يا ابن الحسن اللهم صل على محمد وآله